فذكر الله عز وجل قفاة المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زاجتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فهذه كان في البداية فاتقب كما أمرت كما أمرت هو ده المطلوب الاستقامة على أمر الله عز وجل وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخالف ما أمكانك كذلك لكن تخالف طواعية كذلك هو ده السبب المباشر الحقيقي لما نحن فيه فالحرب قائمة على قدم الوساط فارجعوا إلى الله تبارك وتعالى ونودوا بقول علمائكم حاجة الناس إلى العالم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب كان الصحابة يأكلون ورق الشجر حتى طارحت أشداقهم وما بحثوا عن نصعم لذيذ ولا عن ملبس لي وسادوا عزوا ولا يموت أحد من الجول كن عزيزا وكل ورق الشجر كما كان الصحابة يفعلون لكن لا معنى على الإصلاف تبعا عيس تعيش في مستوى اجتماعي معين تهدر حدود الله عز وجل